أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل أنكم تنطقون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 مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصايقة وهم ينظرون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 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم مِنْهُ نذير مبين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 بل هم قوما طارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما منهم من رزق وما أريد, أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين